بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل في ترجيح الاشتغال بالعلم على الصلاه والصيام وغيرهما من العبادات الفاضله على فاعله غير يصلي Por eso, para que no se sientan a la hora يقول الإمام النووي قد قدمت الايات الكريمة بهذا المعنى في قوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقوله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء وغير ذلك قلنا الايه قبل كده شرحناها ومن الحديث ما سبق كحديث ذي مسعود لا حسد إلا فتنة ثالث حد يكمي رجل الله ما نفس الله على هلكاته الحق في الحق أو في الحق لحق الصف رجل أن الله علم للحكمة الله الحكمة فهو يقبل بها والعلم وحديث من يولد الله به خيرا يفقه في الدين هو نسعى قول بعض اهل العلم إن مفهوم المخالفه ان من لا يؤيد الله به خيرا لا يفقه في الدين ايه مفهوم المخالفه ده و احنا خدناهم بس يعني هناك <تصفيق> عكس المساله ياخد عكس الحكم ماشي ده مفهوم المخالفه مخالفه المساله يعني في النص يخالفه في الحكم لا الجماعة مش معمول بي دايما والدلالته ضعيفة لو تعرض بحاجتين فيعمل به لو ما كانش الدلالة بتاع بذيك تدل على خلاف وهنا إن شاء الله في الأصول كمان شوي وحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وقلناه مر الفاتح وحديث فضل العالم على العابد كفضي على أزناكم كفضل النبي عليه الصلاة والسلام على أزنى الصحابة المستمعين يعني وحديث فقيمه واحد أشده على الشيطان من ألف عابد كل الأحديث ديه في فضل العلم أو في ترجيحه على باقي الأعمال وعن عبد الله ابن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا في المسجد مجلسان مجلس يتفقهون ومجلس يدعون الله ويسألونه فقال كلا المجلسين إلى خير أما هؤلاء فيدعون الله تعالى وأما هؤلاء فيتعلمون ويوفقهون الجاهل هؤلاء أفضل بالتعليم الأرسل ثم قعد معهم رواه أبو عبد الله بن ماجه لأول هو الدليل على تفضيل مجلس العلم على مجلس ثاني فيه خير مجلس دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إبقى بالتعليم ارسل النبي عرفنا ان ارسل ل لا ياتيه رزقيهم ارسل منهم اياته يا طالع اياتي علمهم ولا بقى الاول لما جاء سيدنا ابراهيم قال يعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم النبي على سلطانه لما أرسل ربنا عز وجل لما أرسل النبي يعني فبيقول بقى ان هو ان هو بعث الايه يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ليه قدم التزكيه على التعليم طب ليه سيدنا إبراهيم قدم التعليم على التزكيه؟ عشان ايه تسكينا نتاج التعليم هيا الهدف سيدنا إبراهيم ماضر لوظيفة النبي اللي هي التعليم الأول يعني النبي الله عز وجل لما ذكر الموضوع عليه ركز على الهدف الأول وبعدين وسيلته اللي هي التعليم بلا شك الأنبياء ورسيله للتعليم النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه كلا المجلسين إلى خير أما هؤلاء فيدعون الله تعالى وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهل يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك مجالس لغيره يعني الصحابة كانوا يفقهوا بعض عشان كده كانوا بيقولوا الصحابة ولو لاقى النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة في حياته دا يبقى عدله وضابط وثقة في لو لاقى النبي مرة واحدة تعلمش من النبي يعني زيه زي وزي غيره بس المجتمع نفسه في الصحابة ما كانوش يتركوا الجاهل جاهل, جاهل كده وغير غير المتدين غير المتدين كانوا يعلمون الناس في المقاعد معه. وراء الخطيب الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي واحنا المشهور عندنا بالخطيب البغدادي عرفتم في كتابه كتاب الفقيه والمتفقه أحاديث وأثارا كثيرة بأسانيدها بأساني المطرقة المطرقة يعني بطرقها يعني طرق مختلفة يعني منها عن ابن عمر طبعا عمل أفوت ذكر الأثماء والأشماء والكلام اللي في المصطلح مش, مش مجالنا يعني يعني طرق يعني ويعني يذكر بالطرق ويذكر مجال الطرق ده مش مشكلة مش مجالنا بالجرق منها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا يعني ايه القطاع يعني ايه الكلمه اصلا شفت الغنم الغنم هو بياكل في في الارض ده اسمه ان هو بيقطع فلو دخل الحديقه وسابه يعني سيبت كده القطيع بتاعك يعمل ايه يقعد ياكل وما يقفش عنها شديد يعني فهو ده التشبيه بتاع الطالب العلم لو دخلت بقى رياض الجنة اقعد استزيد منه بغير توقف بالنهم ده يعني قال يا رسول الله وما رياض الجنة قال حلق الذكر فإن لله سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر فإذا أفوا عليهم حقوا بهم حقوا بهم يعني هيجي بعد كده يقول يعني يا حلق الذكر قال مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشياء أشباه فده معنى حلق الذكر ليس حلق الذكر يقع كسطوفي يعني مجالس الذكر هي مجالس الفقه يعني مجالس التعليم طبعا الفقه وغيره من العلوم أعقله والأصول الحديث كله. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مجلس فق خير من عبادة ستين سنة. هذا حديث ضعيف في الغالب. ضعيفه. بس يعني المعنى معروف. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسير الفقه خير من كثير العبادة. ليه كل الترجحات ديت ليه الفقه أو العلم أفضل من نوافل العبادات كلها قلنا الكلام ده قبل كده هو أو السبب عشان هو التصحي به العبادة من غير الفقه العبادة مش تأتي صحيح في شرطين رئيسيين للعبادة اللي هما إخلاص ومأقة الثنة إخلاص ومأقة ما تأتيش إلا بالعلم والإخلاص نفسه برضو ما يأتيش إلا بالعلم إنسان متشوف للرياء وحب الظهور فبرضو الإخلاص نفسه ما يقاتيش إلا بالعلم السبب التاني اللي يخلي العلم أفضل من هو في العبادة غير إنه هو مصحح لها مصححه إن متعدل إنه مصححه يعني هو مصحح للشخص ولكن كمان الشخص دوت بينفع به غيره بخلاف العبادة اللي كانت على الشخص بس إنه عبادة لإعادة فعاله لو لو العلم ما أداش لعمل بمعنى أنه هو تعلمه وما عملش بأي حال خالص حتى ما نقلوش ولكن لو نقلوا لا عمل النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه بقى فأحب مبلغ أوعى من سامع وهو ذكر أنه ممكن أنت تأخذ العلم يعني تلقاه عن النبي عليه الصلاة والسلام وما يعيهوش لما يبلغه الثاني يعمل به بأدوة في ميزان اكبر فحتى لو خد العلم وكان همه بس ياخده وينقله ده عمل وطبعاً لو العلم أدى إلى عمل صاحب مثل الزبط يقول إليه تعمل ولو بالعشر كالزكاة مش لازم كل العلم اللي عندك تعمل بموجبه ممكن يكون العلم هدفه التعليم ولكن على الأقل تعمل ولو بعشر العلم ده ماشي. لكن طبعا لو واحد بقى اتعلم وبيعلم وبس وقاعد صايع كده خالص ومشايح خالص ده بقى مجنون وهيجي بعد كده يغرم بقى من اراد الله العلم غير الله واجب كان لازم واجب واجب وطبعا مستحب ما ينفعش واحد يبقى طالب علم وناهم في الطلب ومعلم وما يكونش عامل بالنوافل ويكون كثير العباد. ما حصلش يعني ما ما تحصلش انه ياخد مش هيحصل يعني لازم يكون متعبد لكثير العباد ما. ما يأخذش منه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أفضل عند الله من ألف عابد وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل العبادة الفقه وعن ابي الدرداء ما نحن لولا كلمات الفقهاء سيدنا علي بيقول موضوع لولا كلمات الفقهاء نفس المعنى ما نحن لولا كلمات الفقهاء يقول يعني إحنا ما ناسويش حاجه لولا كلمات الفقهاء سيدنا علي بيقول الناس ثلاثه اللي هم عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة والباقي بقى اللي هم يعني لا هو عالم ولا بيتبع كلام العلماء والفقهاء يعني همج الرعاع اتباع كل ناعف لا يستضئون بنور العلم ولا يركنون إلى رفن وثيق حاجة شبه كده عارفينهم أتبع كل ما أخذون علي رضي الله عنه العالم أعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله ودي يعني من المقولات القليلة اللي بيستشهد بها العلماء على التركيح ما بين العلم والجهاد في يعني خلاف شوية أيهما أفضل الجهاد ولا العلم أيهما أفضل شهيد العلم ولا شهيد الجهاد في كلام كثير أيهما موضوع يعني نقيم قبل مئة سبعة دليل على فضل العلم على الجهاد على الجهاد يعني فضل عن الباقي طبعا ما فيش أي خلاف في تفضيل أيهما على غيره من العبادات من النوافل طبعا غير الفرار عشان خلاف بس هو العلم يعني أفضل من الجهاد ولا الجهاد اللي أفضل انما الباقي كله تحتهم اكيد يقينا مع اجماع الامه يعني نفس الترجيح يعني يعني ازاي بيطلب العلم او بيدرس <تصفيق> آه، آه، هو رايح من في سبيل الله حتى يا رجل بمعنى وهو رايح لطلب العلم وهو راجع من طلب العلم او في المجلس نفسه او كان بيسافر ومات الطريق عشان يأخذ بعلم في بلد تانية او اي حاجة بالمعنى ده ده يبقى شهيد العلم ده افضل ولا شهيد الجهاد على حسب الغاية يعني جهاد برضه بس يعني همش دي المسألة قوي يعني المهم ان هو مرجح على غيره وعن ابي ذر وعلي حريره رضي الله عنهما قال باب من العلم نتعلمه احب الينا من 1000 ركعه تطوع وباب من العلم نعلمه يعمل به او لم يعمل أو عمل به او لم يعمل احب الينا من 100 ركعه تطوع لو تعلم باب خير من أديه من ألف ركعة ولو علم باب من العلم خير من تعلم أقل من التعليم يعني إن هو يتعلم أحسن من إن هو يعلم ليه؟ تعلم بسبب تعلم بسبب تقول يا عم كل مرة يعلم بالمئة دول فيعلم عشر يدوب عبل ما يكون هو قد ما يتعلم بطول. طبعا عشان هو لما يتعلم الباب اتفتح ليه انه ممكن يعلمه فهو الاصل من يتعلم فيبقى الاصل ده اللي مبني عليه الفرع هو الاسوب اكيد انه ينتقل من الجهل للعلم حتى لو ما تعلمش ده فضله واسع جدا لما يبذل بقى ده يبقى أقل. ماشي الاصل هو التعلم فيبقى التعلم اثوب تمام مش واضح المثال مش مشكلة <تصفيق> احنا بدل ما نقول بس قام من المره اللي فاتت مش فاهمين انا بقول ايه تقريبا حد الاصول المرة اللي فاتت مين ما فهمش ما كسبش يوم حضره ومفهمش يوم من احمد ممدوح وعلي شيخ ان انت ليه بس هم فاهمين اهو قال دول محدش فاهمها نعم في الحين أول نبدأ الوصول على طوما بهذيل. أي وقال أبي ضرة وريضة. سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء الموت طالب العلم الموت لو جاء طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد. يعني لو كان بيطلب العلم بذاكر أو حاضر الدرس أو رايح ولا جاي من الدرس ومات على الحال دوت مات وهو شهيد. أيام كان ضعفه طالما ذكره النووي يكفينا هو أثبت معناه حتى لو كان ضعيف ممكن ضعفه في نسبه للنبي عليه الصلاة والسلام ويكون وقوفه على الصحابي يعني كان من كلمات الصحابي يعني هو لو ده تريح أبي ذر أبي هريرة وهم قالوا يصح عنهم مثلا ويقضى ضعيف جدا نسبه للنبي عليه الصلاة والسلام يعني النبي ما قالوش بس هم فهموه يعني وده كلامهم إبدا ده يعني كافي ان هو كلامهم بلاشي بكلام النبي او لسا نحن مش عارفين الضعف هو ايه يعني ما فيش اصل فالص للمسألة ولا هو من كلام ابو هريرة نفسه او حتى من كلام ابو هريرة كافي حتى لو قعدة بس يعني موضوع الشهادة دي تمتحق عليها وبتكلم على المية والالف اللي قبل كده تحديد المية والالف يعني لو قلنا مثلا الساعة في العلم قد الساعة في الصبع انت بتصلي ساعة ساعة العلم حصل تنبيه تنبها ورفع الدروس التي لم يتم رفعها الموقع لكل المواعيد. صدق. شو؟ شو؟ كنا مفعم. ما شوف. أنا أبي فريدر رضي الله عنه لا أن أعلم بابا من العلم فيه أمر ونهي. أحب إلي من سبعين غزوة في سبيل الله. وعن أبي الدرداء مذاكرة في العلم ساعة خير من قيام ليلة للكملة الليل قيام أفضل منها مذاكرة العلم ساعة العلم بيحول الإنسان بيغير حياته يمكن قيام الليلة يؤثر فيه ولكن مش زي تأثير العلم وتأثير العلم عليه هيؤثر على مجتمعه لأن الأمة الإسلامية ككل يمكن قيام الليل ما يؤثرش عليه كشخص أد تأثير العلم فضلاً ويؤثر على الأمة بأكل له وعن الحسن البصري قال لأنا تعلم بابا من العلم فأعلمه مسلماً أحب إلي من أن أن تكون لي الدنيا كلها في سبيل الله تعالى لا شبه الحديث اللي هو إيه أن تكون لك فهم النعم عن يحيى بن أك كثير دراسة العلم صلاة وعن سفيان الثوري والشافعي ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم وقال أول اثنين من أصحاب المذاهب المتبوع وعن أحمد بن حَنبل وقيل له أي شيء أحب إليك أجلس بالليل لأنسخ أو أصلي تطوعا؟ قال فتنسخ تعلم بها أمر دينك لهو أحب أو تعلم بها أمر دينك فهو أحب نعم ماذا فنشكوك تعلم بها أمر دينك لهو أحب وعن مكحول ما عبد الله بأفضل من الفقه وعن الزهري ما عُبِدَ الله بمثل الفقه وعن سعيد بن المسيب قال ليست عبادة الله بالصوم والصلاة ولكن بالفقه في الدين أو بالفقه في دينه يعني ليس أعظمها وأفضلها الصوم بل الفقه ده معنى الكلام <تصفيق> تفقه الدين تفهم الدين الله الله الله ما أعوبي ده اه الله ما سوف يعني ايه الفقه اللي هو هي أصدق الأحكام بس يعني لا بقيت الحاجات داخلة برجو لأن مش بس الأحكام الفقهية هي الواجب تعلمها كمان انت عم واجب عليك تعلم أحكام حاجات تانية زي الأخلاف بس وزي الحاجات الموصلة للفقه يعني لو كان هم العلماء معلموش غير الفقه ما كانش وصلنا للأصول اللي بيها دلوقتي بيها الله ومسائل الفقه المحدثة ماشي فكل ده ودخل في البيض عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أقربوا الناس من درجة النجوة أهل العلم وأهل الجهاد فالعلماء دلوا الناس على ما جاءت به الرسل وأهل الجهاد جاهدوا على ما جاءت به الرسل عن سفيان بن عيينة أرفع الناس عند الله تعالى منزله من كان بين الله وعباده وهم الرسل والعلماء اللي كان بين الله عز وجل والعباد هم الرسل في البداية وبعدين الرسل قاموا ما العلماء بعد كده في تبليغ ما أراده الله عز وجل من العباد حتى ابن القيم كتب الكتاب اسمه عارفينه؟ أعلام الموقعين عن رب العالمين يقول الفقهاء يعني شويه قواعد لما تكتب كتاب في الفقه تعمل ايه وترتبه ليه لانك وكانك موقع عن رب العالمين بتقول ربنا اصده تعمل كذا وما تعملش كذا فسماه كذا الكتاب العلماء بين الله وبين العباد وعن سهل الدستوري من اراد النظر الى مجالس الانبياء فلينظر الى مجالس العلماء فعرفوا لهم ذلك فهذه أحرف من أطراف ما جاء في ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة وجاء عن جماعات من السلف ممن لم اذكره نحو ما ذكرته والحاصل أنهم متفق متفقون على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصوم والصلاة والتسبيح ونحو ذلك من نوافل عبادات البدن ومن دلائله سوى ما سبق أن نفعل العلم يعم صاحبه والمسلمون والمسلمين والنوافل المذكورة مختصة به هذه أول ترجيح اللي احنا قلنا من شوية النفع العلم يعم الصح بالعلم والمسلمين ولكن نفع النوافن المذكورة اللي هي الصلاة والصيام والتسبيح ونحوها مختصة بالفاعل فقط. ولأن العلم مصحح. مصحح لغيره من العبادات فغيره من العبادات يفتقر إليه ولا ينعكس العبادات تفتقر للعلم والعلم لا يفتقر للعبادات نا فيه؟ يبقى العلم أفضل من العبادات العلم أصل للعبادة والعبادة قرعان ويبهو أفضل منها والعلم المتعد والعبادة خاصة بالشخص بلا ولأن العلماء ورثت الأنبياء ولا يوصف المتعبدون بذلك أي تلت ترجيح وهو دلاتي بيختصر الكلام ويخطف في قواعد أصول يعني تلت ترجيح من العلماء ورثت الأنبياء ده بنص الحديث والمتعبدون ما توسطوش بالكلام ده ولأن العابد تابع للعالم مقتد به مقلد خالد له في عباداته وغيرها واجب عليه طاعته ولا ينعكس طبعا زمان كان العباد يتبع العلماء في العبادة وفي كل حرك لوقت اكتنا بنا ثمان نرسل اللذون في العبادة وغيرها فقدنا في الأمل الحمد لله هكذا لين ماشي بكده أربع حاجات ولأن العلم تبقى فائدته وأثره بعد صاحبه والنواكل تنقطع بموت صاحبه ولو بس كافية يعمل نقطة ديك وذو التواب لا ينقطع إن الإنسان لو تعلم وعلم العلم سواء صنقه كتبه يعني واستفاد به الناس أو علمه للناس والناس دي تنقله بعد كده فهو هيستثمر جزء من حياته يقضل بعد الممات شبه صدقة الجرية بالمال كده صدقة العلم وأفضل طرح فلو إن الإنسان اشتغل طيلة حياته بالنوافل وانقطعت دموته واستغل جزء صغير من حياته بالعلم والتعليم وما انقطعش المسألة دية دموته يبقى أكيد الثواب لها تحصر عليه في أعمار متفالية بعد كده أفضل بكتير جدا من اللي هو اكتسبه في عمر القصير حتى وإن كان العبادة أفضل من العلم بس العلم مستمر والعبادة منقطعة فيبقى العلم في النهاية أفضل ولكن كمان العلم أفضل منه ماشي. زي ما بعض الناس قالوا لو أن نعيم الدنيا كنعيم الآخرة غير أن الدنيا منقطعة النعيم والآخرة دائمه لكفر فما بالك بأن الآخرة نعيمها أفضل من الدنيا هو غير منقطع نفس التشبيه يعني نعم بس كده هو ده اللي بيحصل هو ده اللي بيحصل هو ده والصدفه اما هو المستقاه اللي دائما بيبقى متحيز كده بيمسك مساله يطلع روحها اه صحيح التانين تانين مش مضمونين كمان علم الصحابة و علم الصحابة جلنا حميداتي و هو يقول انه ها يستغير بلا تكون السياحة و قال لنا الصلاقات يعني صلاقات عدية والزورية بالأجياء ممكن مطيل بعدين تلقي. صالح و مطيل بعدين مجال مطيل صالح مش فارغ. مثلا مائدين اللي اللي مشوار قال لي كده شويه ان يعني هنا في الكتاب زي ما احمد بيقول كده ان العالم ما يصلحش علمه ولا ينتفع بالناس الا لما يعمل بيه اقرا تقريبا في ال40 مواعظ الواحد والاثنان حتى يعيها وقلبه اولا فالمواعظ نفسها الوعظ مش بس العلم مش هيقبل إلا لما عياه القلب فالعمل مش هيقبله الناس ويبقى أنت أثرت على دوت ولا هينقلوه ولا يبارك في علمك دوت إلا لما تعمل فهتبقى العبادة وكأنها شرط للعلم ولكن حينها بنقاضل ما بين جنس العمل دوت والجنس العمل ده، دوت ولكن العالم لازم يكون عالم رباني وإلا يبقى أول من تصعر به من النار يعني هيقى مرائي في الآخر يعني بيتعلم وخلاص او بيتعلم عشان يعلم وبس عشان عند الناس ده مش داخل في الكلام وما حصلش ان احد العلماء اللي منقول عنهم العلم المشاهير وكان ده باسط هما يقول لك اللي كان كده وصفه ما انتقلش علمهم ولا استفيد بيه واضاع حياته وعمره كلها في سوده حتى ان هما ما ييجوا يقدموا في شروح الكتب بيقولوا المعنى دوت يعني عم على اخلاص المصنف مثلا انه انتشر الكتاب دوت وشرح الشروح الكثيرة واندخر غيره من الكتب زي مثلا كتب النووي النووي يعني كتب المؤلفات اللي كتبها كل الناس مستفيدة منها شاء وام أبو يعني رياض الصلاحين غصبا عن أي واحد هيكون شمع منه حاجة مقدمت المجموع عليها سواء شئتها ام أبيت درستها هي بعينها او درست المعاني اللي فيها في مكان ثاني هتلاقيك وحده منه وهكذا يعني. يقولوا دوت من بركة إخلاص الناوي. كذلك مثلا الشافعي. ما حدش جيه بعد الشافعي لغاية دلوقتي إلا لما خد من علمه حتى لو مش على مذهبه. كيف أن هو متقن علم الأصول مثلا. فكل المصنفين حتى واللي بعد الشافعي خدوا من كتابه اللي هو أصل الأصول وهكذا. طيب العالٍ لازم يعمل بالعلم دوت في العبادة. يعني دوت مش مش معناه أنه هيترك العبادة عشان يشتغل بالعلم. وأن العلم فرض الكفاية أنا الذي كلامه cardiovascular لأنه فيه فيه علم فرض عين ده هيستوي مع الفرائض وهو يقينا افضل من النوافل لأنه فرض العين فرض الكفاية بقى من العلم كل العلم الباقي الشرعي بعد فرض العين فرض كفاية فأكيد فرض الكفاية أفضل من نواف نحيا الحقهية حتى فكل نواففل العبادة ما كانتش فرض كفاية يبقى العلم يرجحها من, من النحيا شيخ وقد قال إمام الحرمين رحمه الله في كتابه الغياء الغياثي لنهزم عضايا عن أي قرص الشفاية حاجة فرض الكفاية أفضل من فرض العين من حيث أن فاعله يسد مسد الأمة ويخطط, ويخطط الحرج عن الأمة وفرض العين قاصر عليه. والله التوفيق طبعا كلمه de الشرمين ديت يعني كان ليها een ولا ان انت تقعد في البيت فتقول مثلا قصوم عرفه صيام عرفة افضل ولا اللي قف افضل كده تعرضه فنبدأ نرجح انها مثلا تقول صيام عرفه افضل ولا صيام عشورة افضل كده يبقى طرف فكري ان احنا بقى نقعد نفاكي عشان نحفز الناس على زيادة الفضل بس هو مفيش تعارض مفيش تعارض ما بين ده وده يبقى ده مش وده مش وده مش تحبه فيعني خلق بالاتنين مش متعارض أوقات فروض الأيام ما تتعارض شئاً مع فرض الكفای. بيقول يعني القصة قعتها من واحد من ال من الولايات يعني أيامها أيامها الحراميين. كان فيه هجوم على بلاد المسلمين على أطراف بلاد المسلمين وهو كان ناوي يطلع يحج. فبي يعني بيقول يعني بقى أمام الحراميين يطلع على رأس الجيش ولا يروح يحج. عشان موضوع للغاز ولي. فما يرون المسألة دي عشان يقرب الموضوع بس يعني ما علينا من المسألة. ولكن لو راحنا عايزين تفصلها بيقول ان فرض الكفاية افضل من فرض العين في ايه؟ طبعا ده مش معناه ان احنا نترك فرض العين لأداء فرض الكفاية لما اصلا فيش تعارض ما ينفعش واحد يترك فرض الاعيام مثلا الصلاة ويقعد يقلب العين يقعد يقلب العين مثلا من الفجر للعشاء وما يصليش كما الصلاة مش مهم الفرض بقى احنا عدنا الثاني يعني. أفضل منه أكيد لأن كل الإنسان مكلف بيه ولو ما كانش هو الأخضل كان, كان ربنا عز وجل كلفنا بفرض الكفاية مش فرض العين ولكن الوجه الوحيد اللي ممكن فرض الكفاية يفضل فيه فرض العين لأن فرض الكفاية أنت بتصد مسد الأمة مش مسد شخصه لا طبعا فرض العين أفضل بالثباب أكيد وإلا ما بقاش فرض فرض عين أفضل الحاجات الواجبات وجبات العيون أفضل ما تقرب لا عندي أفضل من شيء أفضل من ما افترضت عليه بس طبعاً لو قلنا إن فرض الكفاية ده برضو مخطوض عليه فيبقى تساوك جداً ممكن يقب بها فرض الكفاية أفضل. ممكن هل هذه الثمرات للعلم لا تحصل لا نتحصل عليها إلا بعد قطع مسافة كبيرة في العلم حيث انني لا أشعر بأي تحسن أو تقدم بسلطان الله عزّ. أهي تحسن أو تقدم؟ إنما ربيط. الله عز وجل بعدما طلبت العلم مدة سنوات العبرة بالكم أم السؤال الأول دليل على إنك عندك تقدم وتحسن انه قبل السؤال ده قبل ما تعرف اي حاجة في العلم ما كانش في بيتبادر لديهنك اصلا حكاية ان انت صلتك بالله والمعنى الالفظ ان انت مستخدمها السؤال نفسها هي دول ان في تقدم اكتشاف المشكلة ده واحد من التقدمات المطلوبة بعد كده بانشوف حلها طبعا العبرة في العلم بالكيف اكثر من الكم ولكن كيف وبس مش هينفع برضه فالعبرة بالكم والكيف وبعدين انت عايش تحصل عامل ازاي ازا كان واحد من ال... أفضل الع ب العباد على مر العصور بيقول عالجته القيامة 20 سنة واستمتعت به 20 أخرى تبى لك كم سنة بقى بتعالج القيامة اظن لسه ما بدأت يعني ممكن ممتاز اه بس يعني بدأت تعالج القيامة من امتى حتى لبل 20 سنة ممتاز ما بقولش عشرة بيعالج القيامة يعني لسه شوي بس إلش يعني يجبر نفسه عليه يدخل عليه مرة يعني يدل عليه نصف تاني من العبارة يعني واستمتعته بيها عشرين و أخرى بيقوم بالقيام بقى وهو حابب يصلي، بعد عشرين سنة بقى من المجاهدة والتعب بقى العشرين التانيين بقى حابب يصلي، يعني ترى وكملت عشرين يوم بيطفل أباطل يعني بتهيالي ان هو دولا اعتكابت بتاع رمضان اللي في الأواخر كنا نكتر العشر الأواخر وبكون خلاص بتعبت طول العشرين يوم يتركز كده في حوال الناس من يوم 15 إلى يوم 20 ده يوم فياش الثلاث أول عشر تيام بيبقى يعني الواحد ده كده جامد شاء الله مغاني يفياش على يوم 15 أو 14 على يوم 20 كده ينجى الأرض خلاص مغاني ليبدأ الاعتكاد أول 3 تيامي يبقى فل مغاني يجع يفياش تاني 4 و 5 يفوق الليلة الوترية بقى 25 وبعدين ينامي ليه 26 يعني يفوق ولو اكتشف ليه تلقدر في اي واحد من اللي فاتوا ينام الباقي مختلف عن اللي بقوله ده على اختلاف بقى يعني فوق وتحت ممكن تحت ركعة مثلا بس يعني بقى لان لو لو افترضنا ان السؤال صحيح انت ما عندكش اي تأثر بالعلم ده معناه ايه بقى يعني يدل على ايه يعني سيبه مفيش سبيل غير ده يعني هو ده الطريق الوحيد يعني ما لقيتش فيه دلوقتي امالك ان تلاقي بعد كده لو غيرته مش هتلاقي اكيد يعني ده احتمال تنجو في غيره مفيش احتمال تنجو يبقى خليك في الاحتمال اللي ربنا يكرمك ان شاء الله السؤال ده والتحضر اللي اعتكد اليوم اللي فات ده بعتلي وراي يقول اي الشعر ولا تزاهم الشعر فيما ان شدوه بفضل طلب العلم وهذا واسع جدا ولكن من عيونه ما جاء عن ابي الاسود الدؤلي العلم زي من وتشريف بصاحبه فاطلب هديته فنون العلم والأدب العلم زين زين يعني ايه حلو حلو <تصفيق> <تصفيق> <صفيق> يعني حلو يعني يزين صاحبه يعني يزين ويكمل ويشرفه فاطلب هديت دعاء بالهداية فنون العلم أنواع العلم يعني كلها والأدب خير في من له اصل بلا ادب حتى يكون على ما زانه حدب انا ما انا قلت ما قلتش الشعر هيو اتكلموا بقى ومش مهم عشان يعني بيضرب البيت على لا خير في من له اصل له اصل نسب يعني رفيع ده المتوقع أن يكون فيه الخير يعني المنتسب لعائلة شريفة ولا لقرشي ولا من عائلة النبي يتوقع فيه الخير فهو بينفي عنه ذلك حتى وإن كان له أصل لا خير فيه بلا أدب اللي هو ناتج العلم بقاله التسكية يعني حتى يكون على ماذا نهو حدب حدب يعني أحدب مقوس يعني يعود يتحدب على الطلب ما يبقى مقوس كده يفضل يعني على العلم اللي هو يزينه دوت حديبه يتقوس لغاية ما يبقى مقوس كده على العلم يفضل يتعلم لغاية ما يتقوص كم من كريم أخا عين وطنطمط ما بلاش الحاجات مين اللي نقول لكم الحاجات المهمة اللي تحفظوها بدل ما نوضع ايه ايه ja dat is met 30 stuks is duw die we gaan halen. van de wetenschap. van de wetenschap. van de wetenschap. van de wetenschap. van de wetenschap. van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 وان كبير القوم لا علم عنده صغير اذا التفت عليه المحافل المرء لا يولد عالم ما يشيك بيقول تعلم لانك لا تولى العالم تعلم فليس المرء يولد عالما وليس اخو علم صاحب العلم يعني كمن هو جاهل وان كبير قوم الانسان الكبير والشريف لا علم عنده لو ما كانش عنده العلم حتى وان كان كبير وشريف صغير اذا التفت به عليه المحافل حتى لو كان يعني ايه ملفوظ حواليه الناس يمشي في الشوارع بتشريفة والحاجات دي برضو حقير وصديق يا افو ايه الابي الابيات دي ربوا شاء الله نحو طيب ما, طي ما, ما الفضل الا لاهل العلم الابيات ديت بيقولوا ان هي سيدنا علي وبعضهم على ان هي الشافعيه بعضهم على الكلمه مش الفخر الفضل ما اختلش الوزن برضو فقالوها ما الفضل الا لاهل العلم طبعا الفخر غير جائز ما الفضل الا لاهل العلم انهم نور طبعا زائده انهم على الهدى لمن استهدى اد وقدر كل امرئ ما كان يحصنه والجاهلون لاهل العلم اعداؤه ف كم امرئ بعلم تعيش به حيا به أبدا فالناس موتا واهل العلم أحياء احياء امتى لما الناس تموت وما يموتوا كلهم أهل العلم يبضلوا أحيانا وآخر بيتين فهمين الأبيض ولا اللي أشرحها فخر الأول الفضل أو الفخر لأهل العلم السبب لأنهم أدلاء على الهدى هم اللي بيدلوا على الهدى وبعدين قال بقى أن قدرهم في الفضل على قدر علمهم وقدر كل مريء ما كان يحسنهم والجاهلون لأهل العلم أعداء أعداءه وطبعا واضح وصريح إن دايما الإنسان عدو لا مش بس ما عدو الصفة اللي يفتقدها يعني لو إنسان كذاب مثلا ساعات يعيب الصدق في الناس يقول إله وانت كل ما حدش حد على حاجة تقولها أنت عبيط. كده يعني. فتلاقي الجاهل كده برضه، يقول يعني هو عمل ايه بالعلم بتاعه اهو قاعد يتعلم يتعلم ومعنش حرف الاخر مرضو تلاقيق عاملين زي ما عاملين دلوقتي حفوظ بعلم تعيش حيا به ابدا العلم ايه هي هي هيحييك ابدا طبعا الانسان هيموت هيموت لكن العلم هو اللي هيبقى الانسان يعني يورثه من بعده يعني فالناس موتى واهل العلم يحييك أعاب التفقه قوم لا عقول لهم وما عليه إذا عابوه من ضرر نشبه أعابة التفقه أو العلم يعني التفقه في الدين هو أسطهم بأنهم إيه؟ لا عقول لهم لهم شعقول يعني مش مش فهمين شها لا دول أخبير وبعدين مثل بقى بحاجة تانية ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة ألا يرى ضوؤها من ليس به يعني فضل العلم اوضح من الشمس او زي وضوح الشمس لو واحد اعمى قال مش شايف الشمس في الضحى ده ما يضرش ان طلع فهو هو نفس الكلام كده لو الناس لا عقول لهم دول عابوا التفقه العيب بتاعهم دوت او ان هم يعيبوه ما يضرش الفقه في حال فصل في من أراد بفعله غير الله تعالى وكذا يبقى احنا ايه خلصنا أواخر المقدمة يعلم أن ذكرناه من الفضل في طلب العلم إنما هو في من قوابه مريدا به وجه الله تعالى لا لغرض من الدنيا ومن أراده لغرض دنيوي كمال أو رياسه أو منصب أو جاه أو شهرة أو اجتماعلة الناس إليه أو قهر المناظرين أو نحو ذلك فهو مذموم عايزين أذل على الحاجات دي من أراده لغرض دنيوي كمال أو رئاسة دول الحديث اللي هو ماذا إبان جاء نحن نشرح له ما كره ماذا إبان جاء عاني في غنم قوم بأضر لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه ماشي او منصب او جاه نفس المسألة هو ده بس او شهرة اي الباقي بقى الشهرة واستماله الناس اليه وقهر المناظرين كل ده في حديث النبي اللي بيقول ايه بقى من طلب العلم لا هو حق نهايه ليه مش اقولها يوم القيامه يا استاذ يجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف وجوه الناس اليه ده بيعمل صلو ايه هو الحديث هو حديث متواتر فونه ذلك فهو مضمون قال الله تعالى اظن هيقول ايه من كان يريد حرف الآخرة نجد له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نقتهي منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها لمن ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم أصلها مذنوما مدحورة. الآيتين فيهم نفس المعنى في طلب الدنيا. من كان يريد حرف الدنيا نقتهي منها. منها مش نأتيه كل الدنيا اللي هو كان بيطلبه والآية الثانية أوضح من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد مش كل اللي يطلب العاجلة تأتيه ومش كل اللي هيطلبه هيأتيه برضه يفسروا حديث النبي إيه بقى لم يأتيه إلا ما قسمه الله له يعني في الآخر يفضل يطلب يطلب يطلب وعنه هيوصله اللي كان مقسوم له حتى لو ما كانش ساعة السعيدة نعم. ولكن ان يطلب حرص الآخرة نجد له في حص يعني ياخذ مبتغاه وازيد وقال تعالى ان ربك لبالمرصاد يعني ايه الموضوع ده علاقته اللي احنا بنقوله بالمرصاد يعني ايه يرصد افعال العباد ربنا بالمرصاد يعني يرصد انت فعلت ليه العلم اللي هو احنا بنتكلم فيه انت ليه كنت بتطلب وليه كنت بتعلم وبعدين يحاسبك عليه تمام وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء هنا ذكر الايه عشان موضوع الاخلاص حنفاء يعني ايه حنفاء يعني مائلين ده معناها في اللغه مائلين عن الشرك إلى الإيمان أو عما ضد شرع الله إلى شرع الله ماشي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أول الناس يقضى يوم, يقضي يوم, يقضي يوم القيامة عليه رجل, رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهد قال كذب ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل ثم امري ربي تسحب على وجهه حتى القي في النوم الله الموضوع يعني مش مش هرجع لك ده وصلات ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل ثم يعني قيل دي معناها أخذت يعني اللي انت كنت بتستغيه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 روين عن أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عارضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها طبعا مشهور الحديث اللي فيه فإن ريحها توجد من مسيره كذا وكذا يعني مسافة طويلة جدا وروينا عن عمر بن سعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما ينتفع به في الآخرة يريد به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة بفتح الياء مع فتح الراء وكسرها وهو يضم الياء مع كسر الراء يعني تخونت إزاي؟ فتح الياء مع فتح الراء وكسرها يعني يرح أو يرح وبضم الياء مع كسر الراء يرح كلها قرآة صحيحة هذه ثلاث لغات مشهورة ومعناه لم يجد ريحها وعن أنت وحذيتها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء ويكافر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار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 زيادين؟ إن شاء هو ما هو في منطقه يعني لو واحد مسلم جريء بيزعمه يعني هو هو قاتل مسلم قريه يعني قاتل يعني يعني, يعني, يعني يتقال مسلم جريء هي <تصفيق> تاريخ بيقولوا ان هو عشان كده ده اعداد هو بس الايده ده الاوراق ده بتاع اي عام أبو حاجة في الموضوع ده يعرف أبو حاجة. وعنه شرار الناس، صلى الله عليه وسلم. عنه شرار الناس، شرار العلماء. أي أشر الناس هم العلماء الاشرار يعني العالم اللي لا ينتفع بالعلم دوت أشر من الجاهل. وشرار هذول والله إنه بس والله بيقول <تصفيق> ده ولا كذا. بسم الله الرحمن في مسنة دارمية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يا حملة العلم اعملوا اعملوا به فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله عمله ووافق علمه العمل يعني العلم اللي هيؤديه يوافق من ما تعلمه وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم أي لا يدخل لقلوبهم يعني يخالف عملهم علمهم ويخالف سريرتهم علانيتهم. يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى أن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى مجموعة أوصاف أصفها عليه النبي قال رضي الله عنه وأضاف للعالم اللي ما انتفعش بالعلم أولها عدم العبادة وعدم الع... العمل به تمام فيبقى عمله مخالف لعلمه ألي واحد وثريته مخالفة علنية نشأة القلب يعني الحاجة الثانية أن حلقوا في التعليم يكون هدفها المباهاة. حتى أن هو يفقد إذا ترك أحد الطلبة وحظر لغيره لأي معنى من معاني. نعرض بالآيات التالية. فانسفيان عبد علم مزداد عبد علمة فزاد في الدنيا رغبة إلا زداد من الله بعده المفروض أن العلم يوصل الإنسان إلى الزهد في الدنيا فلو الإنسان تعلم وزداد رغبة في الدنيا يزداد من الله وعده. وعن حماد بن سلمة من طلب الحديث لغير الله موك ربه موك ربه ليه ممكن يعني معاني كتير منها ممكن إنه يختم ملك يعني بغير خاطمة السعادة أو إنه هو في نهاية حياته أو غير كده من المعاني. يوماري الصفاء وخطاطه يوماري الصفاء مش كنت فاهمه عليها المره يجادل في اللي فاتت لا يا يجادد ديت اللي هي في العلماء يوماري السلام عليكم به الصفاء او على العلماء بيعمل ايه لا هنا في الحديث الكاسه قبل كده كان حاجة ثانيه يبقى هبهه العلماء لا مش شكرا يجادل به العلماء آه. يجاري به العلماء دي معناها يوجد لهم يعني يعني ما العلماء يتكلموا يعرف يتكلم معاهم فيجاريهم في الحديث يماري به السفهاء كان واحد فيكم تلاتين قال يتنطط عليه المره الفادعه انا فاكر انتم مش فاكرين هو ده المقصود بالظبط ان السفهاء هو بيتكلم بالالغاز بقى اللي يعني بالنحو زي ما بيقول كده العالم المصريين وهو اللي فاهم بقى وهما مش فاهمين فهو يماري لي جايه من الرياء يرائي به السفهاء يظهر علمه وهي عندي الصفهاء هو عايز يتعلم عشان يظهر علمه ده للصفهاء فيعني ينظره ليه المظرة حسنة يعني هل يمكن أن تذكر بعض النواية في طلب العلم يرجع للباب اللي قبله على طول فايل يلون ني ها طلب العلم أنت نعمد اتكلمنا فيه قبل كده ليس ألحد بعمل لحضر عشان بالباب ما معاعد انتحانات انشاء انتحانات ايه مش عارف يسعى المعد المحاناتين حاجات بتاعيتنا دي اسبوع الجاية تنتحن في الأحاديث الست الثانية سواء اخذت المنزمة وما اخذتهايش المنزمة دي يا جماعة مرجعة ده كان الكلام الشيخ شرحه في أحد المرات اللي شرح فيها الـ 40 من أوري غالباً بتنتحن في الكتاب يعني لو انتحن مثلاً 20 سؤال ممكن في سؤال ولا حاجة عن حاجة أنا قلتها برّى الكتاب فانت لو حضرت الحديث المعين يعني كتبت يعني الحاجات اللي معلقه بالحديث ده من اللي احنا قلناه كافي تذاكر من اللي انت حضرتك تقعد تفتح المنزله تايه مثلا كتير ونقاشات كتير وموضوع اوسع من اللي احنا قلناه بكتير قوي لو ما حضرتش ما عندكش غير هنيجي زي الكتاب بالظبط اه ماشي عشان كده احنا مديها لك جدا الكلام والاستفاد جدا لو ذاكرتها فيا تذكرها تذاكرها للامتحان بس مش معناها ان انت توقف الامتحان عشان ما ذاكرتش الملزمة فلو انت فاهم الموضوع خلاص امتحن في الموعد عشان انتوا هيجي في الاخر كلكم ما امتحنتوش عشان مستنين تذاكر احنا بدأنا نمتحن في الاربعين ان شاء الله نبدأ نخلصها في اربعة او خمس اشابيع بعد كده نبدأ نمتحن بقى الموعد التانية ان شاء الله فقموا في النهي الأكيد والوعيد الشديد لمن يؤذي أو ينتقس الفقهاء والمتفقهين والحفظ على اكرامهم وتعظيم حرماتهم قال الله تعالى ركزوا الله في البترة ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الدليل هنا طبعا فين؟ يعظم شعائر الله فتعظيم العلم والعلماء طبعا من تعظيم شعائر الله فانتقاص العلماء ينزع منك الصفة دي وقع في, في الحرم، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه برضه. الله عز وجل حرم احتقار العلم وحرم احتقار العلماء. فالوقوع في دوت، وقوع في حرمات الله واخذ جناحك للمؤمنين طبعا إذا كان الإنسان مأمور بالتواضع للمؤمنين كافه، فأكيد أهل العلم من باب أولى وقال تعالى والذين يرزون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا طبعا نفس الكلام الآية ديها تتبع على المؤمنين وأزيد منها على العلماء وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الله عز وجل قال من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب وروى الخطيب البغدادي عن الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما قال إن لم يكن أو إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي وفي كلام الشافعي الفقهاء العاملون يعني كان بيقولوا إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي فأولياء الله هم الفقهاء العاملون هم العلماء فمن آذى لي وليا اللي هو الفقيه يعني فقد اذنتوه الله عز وجل يا اذانه بالحرب ما هي الحرب طبعا لو علمه تمام ده مش ده على بس واحد لو اي <تصفيق> خطه وليا من غير علم ده هو عمل عمل مش عمل شرط من غير علم <تصفيق> لازم المستقبل طلب لازم عشان يبقى اقول ايه انا كلام الشكعيه ان لم يكن الفقهاء اولياء الله فليس لله ولي يعني لو لغيت الفقهاء لا لو دول مش اولياء يبقى ما فاضلش اولياء ده معنا الكلام ان لم يكن الفقهاء اولياء الله دول مش اولياء اهو فليس لله وليه. يعني دول بس الاولياء العمل الصالح لاحق للعلم ده اوكي نقوم <تصفيق> يعني دلوقتي انا اس يعني ترجمه الكلام طيب يعني الكلام انا ما بناقش بكلام الشافعي مش اللي احنا ان لم لله ولم الله معناها إحنا عندنا شوية الأولياء هو. منهم الفقهاء ما يتفضلش مش معنى الكلام ولا بقول لك اه ما انا كلمت يعني كانت في اختراعات ومش عارف ومصر عاوزه لو كل التجاره بتخش من تحت كده اه يبقى الباقي ما بيفهمش المحاسبه يبقى لا مش حد ما كانش اوراق ليه اقول لك الموضوع دي يبقى ما حد فينا كده ممكن يجوا بقى بيفهموا غير بيقعد كده احسن الناس لو انا شيني ما بضش طب كده دي مش هتحل؟ معنى كده ممكن يبقى فيه هم بيفهموا في حاجه كده؟ دول ان ما كلام صح يا محمد اللي معنى يعني ده طيب يعني غيرهم يعني يثبت لهم الولايه والايه انا وانتصر الرئيس مجاهد عن جهل مش كويس بس مش مش, جيزة جيزة مش, مش, مش واحد ما عارفش اي حاجة في اي حاجه وطلع جاهد لا هو اتعلم وفروض كو... الفقه وكذا وكذا كانوا مش عارف مش مش ان هو الشيء ده مش عارف عم لكن زي جيل عندي زي... زي... زي... زينا بس حاول الناس حاول كتير زي كنت يعمل ايه بقى بس احمد تمشي انت فاهم ده واحد عادي اتعلم من الفقه وكذا وكذا وبتعب يعني امل خلاص ما علينا هو الرجل خلاص يا سيدي مش هفيك عشان انت يمكن تطلع ولا ايه هو اقبح الفضح العبد لا عباد حد عنده اعتراض <تصفيق> <تصفيق> نفس الحديث ده هو ان العباد بغير علم ليس اولياء خلونا كلمه كلمه العباد بغير علم ليس اولياء اه ما عندوش علم ما عندوش اي حاجه ما يعرفش حاجه ثاني بغير علم ليس اولياء لو عارف العلم يا على ده ايوه اللي فوق كده بقى لو عارف شويه ويتعبر كثير ممكن يبقى لي ولا اذا احنا مختلفين فيه آه. خلاص ماشي وما تصلوا زي الناس الثانية دي ممكن تبقى أولي ان شاء الله <تصفيق> يبقى يتتعلم يتصليها الفركة في اليوم غير كده انتقبل الشديد وعن <تصفيق> ابن عباس رضي الله عنهما من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آذى رسول الله فقد آذى الله تعالى عز وجل ففي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم اي ابن عباس يعني من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلب الله بشيء من ذمته هي علاقة الدائرة العزيز سنقول له يا صلى بيقول الشيخ العتائمين. في ذمة الله على طب اكمل ماشي خلصوا الكهرباء كان اللي الصبح ذمه الله يبقى ده يعني, يعني. يعني. يا جماعه ماشي من فلقى بيت الحديث بيت الحديث فلقى يطلب أنك يعني لو قلنا أنه خلان دوت في حمايتي. فوعا تخلينا طلبك يعني أنت إيه؟ إيه تنتقص حاجة من حقي فألحك يعني مثلا لما يقولوا إلي هيكسر الإشارة الدروس هي عليه. عليك فأنت لو ضلس بها يعني لعشرة جنيه يعني هفعلوا الموضوع بسيط هادخل اشرب رحت وما بقى تمسك وما بقى دي لعشرة جنيه يعني فمش مهم اي يعني الجلوس المطلوب لي مش يحصل حاجة انما بقى لما تكون بقى في ذمة الله لو عملت كذا ربنا عز وجل هو اللي هيلحفق فاياك وان يلاحفك الله ده معنى كلا وقال لمن حفظ ابو القاسم ان عساكر رحمه الله يعلم يا اخي وفق الله وياك لمرضاته وجعلنا من من يخشاه ويتقيه حق تقاته. تلِي مقدمة لل يعني الكلمة القوية جدا أن لحوم العلماء مسمومة. سمعنا لحوم العلماء للتشبيه. عشان الحديث بتاع ال الآيات بآيات الغيبة. ثبت الآيات ب ب ياكل لحمة أشيء ميت. خل يأكل في لحم العلماء. اعلم بقى انها مسمومة خلي اخل لحم مسموم يحصل له ايه يموت وعادة الله في هدك أستار منتقصيهم معلومة لينتقص العلماء الله عز وجل له عادة ان من ينتقص العلماء يهتك ستره وطبعا لو هتك ستر اي انسان على وجه الارض لفضح حتى لو كان من اتقل الناس يعني فأكيد له ذنوب ومعاصي وحاجات قافية وهو لو تقي ما كانش هيبتك أسترهم ما كانش هيبتك أسترهم فيعني لو أنت تفضحت يعني هيبقى مصدك مصيبة يعني سواء كان في الدنيا أو في الآخرة ولكن هو كلامه هنا على الدنيا وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب الثلب يعني إيه؟ الانتقاص يعني ينتقص العلماء لا بالثلب بالثاء الثلب يعني الانتقاص إنما الثلب ليصير أن مش حاجة لا السلب اللي انتقاص السلب يعني إيه يستوي بلاه الله قبل موته بموت القلب مستذلّم الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أمر اللي هي إيه هذا الانتقاص عايزين تفضلوا بالمرد. نيا تفضلوا تفضلوا أنا من. الله شا الله. اخلص.